بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأس نبياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين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 ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشا قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين لم يكن من الساجدين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 قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بورور فلما ذاق الشجرة بذت لهما سواتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة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 للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط واقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا شياطين وليا وأمين دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي يخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات للقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما باطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا, وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء آجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنه أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أولوا من من افترى على الله كذبا وكذبا آياته ولا إن كان لهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسل لا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدون من دون الله قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خالت من قبلكم من الجن والإنس في النار كل ما دخلت أمة لعلت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولهم ربنا هؤلاء يضلون فاتهم عذاب ضعف من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النرئ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عواجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجابوا على الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماه ونادوا اصحاب الجنه أن سلام عليكم لم يدخلوها ان ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون واذا صرفت ابصارهم تنقوا اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاعراف رجالي هَٰذَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ الرِّجَالُ يَعْرِفُونَهُمْ مِنْ سِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ هؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمه ودخول الجنة لا خوفنا عليكم ولا أنتم تحزنون هؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمه ودخول الجنة لا خوفنا عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ينفذوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا نقاء أيومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه ولا علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت الرسل ربنا بالحق فهل لنا مشفعة لي فهل لنا مشفعة فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يوش الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ودعوا ربكم تضرع وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إشلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريبا من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا فقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف لايات قومه يشكرون لقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني يخاف عليكم ذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إن لا نراك في ظلال مبين. قال يا قوم. قال يا قوم ليس بظلال ولكنني رس. قال يا قوم ليس بضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغوكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلموا من الله ما لا تعلمون أو عاجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجينا هو الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا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 فَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ مِنِّي السَّفَاهَةُ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أمين. أو عاجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا, واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الْخَلْقِ بسطة فاذكروا آلاء الله لَعَلَّكُمْ تفلحون قَالُوا أجئتنا لِنَعْبُدَ الله وَحْدَهُ ونذروا مَا كَانَ يعبد آباؤنا فأتنا, فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتمها أنتم آباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود آخاهم صالحا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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم تعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمن قال الذي استكبروا إن بالذي آمتهم به كافرون فعقرن وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعيذنا وقالوا يا صالح بما تعيذنا إن كنت من المرسلين فك فأخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل الآن تمقوم مسفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فجينا وأهله إلا مرأت كانت من الغابرين وانطرنا عليهم مطران فسأمت مطر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 قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ شِيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِنُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِسْلَاحِهَا ذالكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل سراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبونها عواجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وَإِن كَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ <تصفيق> قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ في فِي قال أولو كنا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 وما أرسلنا في قرية من نبيين إلا أخذنا أهلها بالبأس والضرا إلى علهم يضرعون.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 أفأمن أهل القرى أن يأتيهم مأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم مأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أم بائها ولن قد جاءتهم رسولهم بالبيانات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذالك يكذالك يطبع الله ولا قلوب الكافرين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 قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمر؟ قالوا أرجه واخاه وبعث قالوا أرجه واخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحارة قال وقال وجاء السحرة فرعون قالوا وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تنقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقو فلما ألقو سحروا أعين الناس وسرهبوهم وجاءوا بسحر نافع ووحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تنقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قالوا آمنا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قال فِرْعَوْنُ آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها لتخرجوا منها أهلها فسوف لو لو قطع الناديكم وارجلكم من خلاف ولو صلبا لو قطع الناديكم وارجلكم من خلاف ثم لو صلبا لكم قالوا إن إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبره وتوفنا مسلمين وقال الملاو من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وألهك قال سنقطع وأبناءهم وقال الملو من قوم فرعون أتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك, ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم من السحين ساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا مِنْ قبل أن تأتينا ومن بعد مَا جِئْتَنَا قال عَسَى ربكم أن يهلك عَدُوَّكُمْ ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون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 وقالوا مهما تأتنا به من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات, والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن بك ولنؤمنن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 وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم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 قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون سمونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويصحون نساؤكم في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا وواعدنا موسى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممنها بعشرين فتم من قت ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسرين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 فَلَمَّا تجلى رَبُّهُ للجبل جَعَلَهُ ذكا وخر موسى صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها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 ذلك بأنهم كذؤوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، والذين كذؤوا بآياتنا ولنقاتل الآخرة، والذين كذؤوا بآياتنا ولنقاتل الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسدله خوار. اتخذ قام موسى من بعده من حليهم عجلا دس له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم رأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفلنا قالوا إن لم يرحمنا ربنا ويغفلنا من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا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 وكذلك نجز المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور الرحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قامه سبعين رجلا قاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلك من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفر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 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمروهم بالمعروف وينهأهم الممكن ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأولال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أُنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك والأرض لا إله إلا هو يحي ويمث فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبهي عادلون وقد طفعناهم اثنة عشرة أسباب وَقَطَعْنَاهُمْ أَشْرِطَةً عَثً وَقَطَعْنَاهُمْ أَشْرِطَةً عَث وَقَطَعْنَاهُمْ أَشْرِط وَقَطَعْنَاهُمْ مُثْنَتَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأُحِينَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَامُوا نَضْرِب الْحَجَرَ وقطعناهم اثنة عشرة أسباطا أمما ووحينا إلى موسى إذ استسقه قامه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنة عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى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 فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذين قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعوا ويوم لا يسبقون إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم إذ يعادون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا, يأتي لا تأتيهم واسألهم للقرية التي كانت حاضرة البحر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 فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما عنه قلنا لهم كونوا قرادة خاسئين وَإِذَا أذن رَبُّكَ لَيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلى يوم الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَمَا مِنْهُم مِّن صَالِحٍ وَمِنْهُم دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالصَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ورث الكتاب يأخذون عرض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 والذين يمسكون بالكتاب وانقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المحسنين وإذ نتقنى والذين كذبوا معياء والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتينكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أليساً بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المباطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها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 سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ وَإِنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا لَهُمْ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 أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَّا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَن يَكُونَ قَدْ قَتَرَ بَأْجَلِهِمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهُ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغوتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عِندَ الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صانحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صانحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون يُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُونَ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ مِثْلُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا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 خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقوصرون وإذا لم تأتهم بآيتي قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتمع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذْكِرَةً وَخِيفَتَهُ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عَبَدُوا رَبَّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ